الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماهك يمفي الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السبيع المصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هودا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً لا تَعْلُمُ عُلُوّ اللهَ كَبِيرا فإذا فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعبدون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه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 بصيرا. من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصر a uh -huh. نعم كان لي اولينا غفرا واتي ذي القرب حقه والمسكين وابن السبيل وراتم الذر تبنيرا قُلْ لَوِ قَوْلًا مَيْسُورًا ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُرْقِكَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَقْصُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عنقك ولا سورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبير بصيرا ولا تقتلوا أولاده الخشية إلا أن نحن نرزقه وليان إن كان خطرا التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرم في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مالا يتيه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأغفوا بالعهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن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 وانتخذ من الملائكة إلاثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا فيها ان لا تفقرون تسفيحه كان حليما رسول واذا قرت قلنا بينك وبين الذين ينونون بالاخره حجبا مسطور وجعل